عاشقان وهل اسمي انا اصبحت مجنونه عاشق حسين من اسمي بيا ويلد نور العا زنلبا جدد للوفا يا الوطن ونسى الشوق هز هالكربله وشوقهم <مترجم> زاد مولدك نعلق شمع فرحتك الربوع تمسح الفرحه الدموع نكتب اسمك علىضلوع يا ابو السجاد آدم ابن النبي يبقى اسمه معتلي ذسبط المصفق وكل ما يعرفونه نور هالدين نهل الفاطمة الفاطمه لبن حمايل حما شواق بيها هاي مه وقلب مسرور هل ولاده تحتفي وي علي ثاني شب فرحت سيد المرسلين بدرها هالليله يهل علينا النور ويا غنم جلاله يها agam anjale rasmanahl helay izlatamlatismalmustafayhanuna watguday نشح جو جردق هذا مصطفى الرسول ام اهل زهر والده فحل الفحول على الكرار على الوصف شو والفخر به التباب حمد المستطى مرضع وصار الوفى به منصاب اسمك على المقلين qale am waq al alale in sardeina كربله والله يا ابو المرجله احرك انت القبله يا ابن عقد الوله بن الاحماد والله يا سيد الشبر للحوايج انت با والقصد لك لا ماخ وانت بن ادي تراب شلون الري الله يا دين يحمل رحمنا وصلي يا دنيا احملي ورحمنا وصلي فامسى صحاب لا عيوننا كلمات وأداء الرادود الحسيني جعفر البديري الهندسه الصوتية محمود الشمري واحمد الشمري الكورال حيدر اللامي التوزيع فاضل الزيادي التصوير والمونتاج علي جليل المنصوري